نعود بالله المسترجل بسم الله الرحمن الرحيم صورة الإفطار ومقية وعصف هذه الصورات إن شاء الله صلى الله عليه وسلم روحي الدنيا وإن وقيامة ووجاد الصي سوى إن ده كوها يوم آخر صدح هذه الصورات بكميتها إذا السماء فضلت إذا السماء مشقت أت بقيامة الله لا صدح هذه الصورات قال تعالى اللهم احفظي لا وقت السماء والسمادين فضلت aydir de laad wa idha waqtiga alka wa kaba xidkiina inta sad ay soo daataan wa idha waqtiga albahar wadheen fajr allah ka jira wa wabiylka iyo badaha iyo waxa markii kulli karno soo bixiyo gudhiisa wixii ku jiray sidii wax la faageyay oo kale calimad way ogaan nafsu nafii ma qaddamat wa akhlad iyo wixii dib marsatay oo qiyaamadu ay timaado oo adduunku saay su oo ay ugu oo soo dhaca badihi oo kulligood halq kaliya laga dhigo qowrti wixii كل jiray oo kulli bananaanka loo saasaaro la soo وتعالى ilaahi wuxii subhaanahu wa ta'aala caalimad way ogaanaysa nafsuna fi ma qaddamat wa wuxii marku ruuhu nool yahay oo aakhar gaysa oo ka horeeya khayr iyo sharmku doonaha noqday waxa weey wuxuu hormarsaday adoon kan baad joogta amal baad meeshaas Ulka kan ugu hoose ay ku taalo oo la dhaho sjiin aalku khayr ahaan ciliyin bu yaalayo wa samaawadku ka korayaa dunka joogtay aad hormaratay oo lagaasi qoray oo meel ku yel wax sharba qosocanaado dhintay haddii dadka barto uga tagto usanayso wax khayra khayr ba sadarte maala kan ku soo in aada dadka barin oo oo dadka aduugu ugu horreynin inay wax shar ah wayan laga hadaan oo ama hadal han ama ficil ama noqdo wax ka كهر أيه شركي أو شركيس أو كوس أو إسكالالي كدة دل إن خيرك عددك أهر ساده أو خير لغات ده هذا الله في لغات ده إفعل في لغات خير لغات ده مركو آخره دوا الروح لنتي الدومكن كهر إصو أو أوس حسنة فلوه أجرها ورسوله صلى الله عليه وسلم من عمل بها روحي دتك أوس سنة إيه أوجد إيه خيرها أجرك هي دتك كوع الفلاجك سوله سيدا أوكار الروح الشردة كأصل نية فله وزيرها ووزر من عم لبها. الله وحده يا أيها الإنسان إنسان ومرك له قيامته ونغوره سبحانه وتعالى يسجدون في سب الدليل يسد مرك حالت النوع النقط الروح ووجان أي وحي وهر مرسلا أي وحي ودم مرسلا أو منته وسن عجين أو إلهي دلو النعيم يسمونه أنا كسر سابت الله وحده أنت إنسان كلها الله يا أيها الإنسان إنسان ما غرّك محاك barabka rabbiga haaggi saalkari ilaahiga karamada badan ee wax karameeyay maxad uu oo kugu dhiri galiyay oo kugu keenay in aad ilaahiga caasado ee ilaahiga subhana wa ee wax badan in aad caasado maxaa ta keenay maxaa ayaa kooday ma محاكو الهي ما خوكو كو دھیری گلیي اناد عاصي سبحانه وتعالى ما غرك بربك ربك يا مخا كوغو الكريم الله هاگا كريم كان الدي اللاهي ماحو عاصن هيسا خلقا كوكو اووراي فسواكا قسمي فعدلك كو يسدال ترغ اللاهي سبحانه وتعالى سعتي كا دغاي اي كا دغاي لقد سينو سوده خلقنا الإنسان في احسن تقويم وحا استاغان او دن اللاهي سبحانه وتعالى بني ادم كيا انسان كا اي اوو marka ilaahayga subhanahu wa ta'ala ku abuure faswaaka qosmay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qosmay oo adoo ka qalqaloo oo ma kana ay ilaahay isu dheelitiray ku isu dheelitiray gacmiyad Had gaabnaa aday mid dheeran lahayn midna ay sahool ko karaan leed falxum lugu heesida oo san wa isu dheeli tirayni makala dheer dheero maxay noqon lahayd wax aad iyo aad u foor mid aad dheer mid marka wa ta'ala sida aad taay ayu hadana xubnahaagi ka dhagay koeso fi sawraddi iyo sawirki ma sha'a uu doono rakabka ka iska koray ilahay ama aabaha buu ku eg xameeyad noo labada mid buu gihay waxaan daqiiqaduhu waxay dhaw waxay dhahan ka ay soo raad doon ilahay ay buu ka dhigalaho oo kan ugu fiican oo bani aadamko insaanka ayuu Rabbii subhanahu in nooyga ku siiyay maxaa keenay Rabbii Ilaahay in aad caasidow oo gara marto shaiitaan raac oo cadawga fi ay suratan suradima shaa u doono kori kala in oo nooyinkiisa garataalada ku shidaynta iska daayey bal taas ma dhicin to kadibna in Ilaahay subhanahu wa وإذا حسابي أيا تبيني سام خلا ماها ليس الأمر كما يريد الله سإله الدنيا إن السماء سان سعرنكم ما هي من بالدين وحول بيني سان إله إن ثرتي يستجسان القيامة جبت الله إنساب بحني وإنا عليكم وحدوشناها لحافظين مراقين الناس مراقيت أصحاب كرام كرامي سان وكل قرايا له aya idin ilaalinay oo hadalkaaga iyo ficilkaaga iyo wax kasta oo ku dhaqaaqdo oo dhan oo samaysaa ka qoraysow inna alaykum alhaafidin malaa'ikatan hafidin ay soo idin aleysa dushina malaa'iktaas oo لا في <تصفيق> نعيم النعمه دخيت حتى <كتبقى> ابن قيمكو فسري ويو يري اخره كيري امه ادون كن روح بارر نعو كو دخ جيران ضمانين وهيستا نور بو خير بدن بو هيستا قالكو ادون كن كو و بارينته الله بارينته و لا نعيم النعمه يي الفجار كو هي فجرين تانا لا في جهنم ادون كن بي جحيمك كل بهجرة أدنى كان يكون عذابين وقبره قال الجوع عذ وقيامه ضب كيوينك في من كان أدنى كان إياه قبره إياه آخرة أنتم صدق هذا دارود نعيمك نعيمك كل بهجرة يصلونها ويجلون حساب تنكوي أي جحيمك جلي وما هم ما هان أنا الجحيم حق هذا هل دقيقة بناك الله صاريم هيواله سبحانه وتعالى وما أدراك محاك ونسي ما يوم, يوم ثم ما, ما يوم الدين يوم الدين كوفوا بهاي ثم ما عطلكم حاكم ما يوم الدين يوم الدين كوفوا بهاي لا تملكه أي ملكين نفس النفع لنفس النفكار شيئا والأمر أمركوا يوم ما إذا مالا كليل له أمور طورن إلهي وكم يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم المضفيين ومدنيو إلا قيبت الضميم ويان ساسين مفسرين سورة alaahu subhaanahu wa ta'aalaa waylu halagu xuqsuugnaade ilmo dafii fina kuwa nusqaami kuwa nusqaami aya halagu on aladiina kuwa soo idagtaalu markay ka beeganayaan ala naasi dadka yeestoofuna haqoodi ka kaamil way ka ofsanayaan way si dhameystiran bay haqoodi wa qaadanayaan markay dadka wax ka beeganayaan way da kaaluun iyagu markay u oo wasanuhu wax la mizaam yux sirona dadka xaqoodi ay على kuwa sahalaqlig walay subhanahu wa ta'ala ala ruhuhiya ala bararuya yadu nimeen yarayn quraayka kuwa sida yeelaya anoo wiyaagu mabcuusan la soo baxan doono sooma rumaysnaa oo ma malaynayaan ilaahay inuu hortagayo ilaahay inuu la xisaabtabay ilaahay inuu weeydinayo dadka xaqoodi ay nusqamiyeen dadka xoolahoodi ay يظن مبين ملين ورأيك قوة سد يجري أنهم مبعوثون إن إلا صاب بحندهم اليوم مال إلا صاب نحن يوم كاسو عادي من وين يوم مال إلا صاب نحن مبين الأوجين وإن ملين يقومون الناس دتكم عيوس تاجيان لرب العالمين إلى هعالم كرب ومال كدتكم هوري تاجيان إلا صاب نحن سموك إلى هني هرت تاجيان سموك بسمحنا وما من خاف مقامه رب رضي إلهه ورتج سكعب سنين هو إسكير علينا إياه حقوب بنيان حق إلهي ilaahi amalkiisu qaadanayaa ismaayna wana hanfisa aynaa nafsu aynaa naftu marka ka ciinay oo hay jacayl لكن laakiin kan aduunka kaliya xoola kaliya haa oo maal kaliya haa qalbiga kaga jiray ilaahi iyo hurisaa geesi dhamaashay waxa macsuus kalaa innaka taawal fujaa kala waxa dhaba oo xaqqa وما ادراك ما حاق به سجين ما سجين وسجين وحو يحيى هل كتاب ويه مرقوم قريب وكتاب هل كان ياله هل كان ان يغون تديون ملكا دون تغان دنتان ويلن ها لك يوم الذين كواسو يكذبون بيني بيوم الدين وما يكذبون بيني به يوم الدين كل معتدن روح قد بان كل يمين اتم دبيبا يوم الدينك روح بانية وكل معتدن أخيم إذا تتلعى مرك الله أخرى عليه الدوشيسا آياتنا آياتنا قال وحو يري أصادر الأولين وددك هرأي بانه هذين سأسو يريه الله سبحانه وكار روح بيوم الدينك بانية كالله عليه السلام روكما قال سيداء يري أمركم ما هو كتاب الهي إنه أصادر الأولين يهي بل اسكر لافتاس وكجية تهي خيانة وحادة وعلا على قلوب قلب دوشيس وحادة وعلا ما كانوا وحده يكسبون فاقس بذو عمل كي سمين يي أنا شركها أي أقل بغض الضبوري وخير مربو الله سبحانه وتعالى خيرك ما بجري يدغلي بوجه الضبوري كلا كما قال قال خاص آيات كيسكو يأسادروا أولين سيدو يرميه بل كلف تاس إنه أسادروا العورية هاي خانوا هذا الكاوليين خانوا وحد الضبوري على قروبهم قروب توضش ما كانوا وحده يكسبون كلاه حقيقة إنهم يو عن ربهم رب وثقيس يوم ما إذا المال إن كاتي أمضى لم يحجون إلا قرنا يوم إني إلهي أركين ساس حققه وعليه سبحانه وتعالى ثم إنهم يو لصاروا الجحيم نار التجحيم لدهم باجلايان ثم يقولوا هذا الذي كنت ما ساس وعليه سبحانه وتعالى عذاب كتبين جبتين كلاه باره انت كتاب كودو اللي فيه علليين إنه هالكائن له هاد كائن له أبو باررمسيبي أو والد أبو باررمسيبي أو قرابه أبو هو خيره هو خير كتاب كأعماله سالو قري وحويه لا مل أذوس الريسو علليين اللهو أذ مل أوك هل كائنه كتاب كودو يلا حقيقة هو وما أدرى كم حاكم السماء علليين kitab wi ciliyinka waxa yaal maxaa ku waysan waxa uu yahay kitab oo marqoon la qoray oo dadka baariynta amalkooda lo qoray iyo shaddhu uga ha ciliyinka haadirow ciliyinka waxa haadirow oo jooga al muqarrabuna malaa'ikta kooda ilaahay lo dhaweeyay jibriil iyo malaa'ikta fadliga badan ba halka tago waalay والله سبحانه وتعالى ملائكته قود الىه ودوي اشهدوا حاضر عليين وكوي المقربون ان الابرار اباهرين لا فين نعيم بي كان يا قبري او برزخ لده يا اخر على كان في نظرت النعيم النعملا قرفة دو ووجه وضوحة قرن يسا إلهي وحقوسي يعني نعمها إبرواقها بهوجه كم غدو تعرف واتقرن في وجوهين وجه وضوحة كوب قرن يسا نظرت النعيم النعملا قرفة دو يسقون والجو رابن مرة حقيقي نخمرة حجة مختوم أفق على جحريو سدي لوس مية وبنيانا ناس ميني إلهي صلو أول راحو الفرن ختامه آخر كاد مسكم و ادغم كامله ادونك قرمونيد ما و وعد ياد تقول سبحانه وتعالى ختامه آخر مسكم و ادجون وفي ذلك جنرا اي و خا دخيدا فريا تنافس حو ترتمن المتنافسون قوة ترتميو و هل كاسا ميلو الله سبحانه وتعالى ادون كان قيمها لهين او لا تغاي او و خكاستا يرفاد كصدد عمرتي صدق ما لا على اي كار عحيان halkaa u tartameene halka u tartamaan waarisubaha janada u tartamaan aan dhameeyin oo laga dhimaneen oo la bukoonayn oo la hanuunsanayn oo la murgeeyin oo la cabsanayn oo la oomayn oo laga gaajoonayn oo waxba على ee nusqana aan laheen halka u tartamaan wa fi dalig من تصنيم الوات تصميم تصنيم تصميم كواكن عينا وائل يشرب بها اي كعبان المقربون ذلك الى اله لو إلى كوانا بارين تا الى و حسينوا كوانا كسري مقربين ته وا لوو برحايا مقربين تو والسابقون سابقون ان سو مرينا كعبان و ومزاجه و ها لوو درايا خمردي من تصنيم تصنيم كوا عينا وائل يشرب بها أي كعبان المقربون ذلك الى اله لو دوي ان الذين اجرموا قوي جدا بهم مجرمين تجاهروه إله عاسي كانوا حيا هايا من الذين قوة آمنوا إله الرميه يتحكون ممن أنتي قوق مجرمين وإذا مر بهم ممن أنتي ويا مرك إصام مرن يتقامزون ويسل الجبينة كوي حماه هاية سنة هاية تلين ساس وإذا مر و مجرمين تيا بهم mu'miniin to markay soo maran mujriminta iyada taqamada way suul jubinayay wa idan qalabo in qalab way gadooya fakihiina ay rabaan oo faakiya guriyay ugu horraayaan ay guriyooda aadayin ba waay axar kulaayeen ba adduunka lagu siiyay wa idan qalabo markay noqdaan ila ahlihi beelkoodi haggi in ويدا راو مارك مومنینتا ارکان قالو و خاي دهن انها وراي كواس للضالون و بيديسين اته كودهم وال سبحان الله وتعالى وما ارسلوا مجريمين تي وي لم درن عليه مومنینتا دوشو حافينا الى الياان فلي او مانتو اخر, آخر, آخر الذين امنوا كوا اله يا نبي رويي ميل كفار غالده حقيداي على كفيرينيا قالت إلهي سلمي جوعا النار بك كل جيران السيره انتاك يايو مال الله غبا نين يايو أركيها ويهبل يهبل ولاها يايو احسر يدك شرط بينظرونك خد عوناي حلف ويعمل لقابل مري ما كانوا حيفعلونا قواسمي ويهي سميني من لقابل مري وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا سعون شغرا هذا الصلاة ضعي رسولك يلقيع مظا سدينه السو إنه وقاعد يروح ها أخر إذا وقت جاء السماء والسمادي انشقق أيد الدهاع وأذنت أيد جيستو لربها رب وحقت وحق لها أن تسمع وتضيع وهي حق السمادك هو إن إلهي مقشور قد نوحوا فرائقه طوي طعده مخلوق إلهي وهو إلهي سبحانه وتعالى ولي بالدجال نقول إذا وقت جاء السماء والسمادي انشقق أيد الدهاع وادي ناد اي دغاي ساتو لربيها ربي وحق, وحق لها أن تسمع وتد سماد وحق اوه ابو الله يري او يلهد هي ان اله انت مقشو وحا فريو حدنا اي فيلسو اي قادتو ويدا وقتها الأرض دولكينا مدده الزيادي وحا دشه له دن با على بابين بوري على با لا على بادي هي با لا تتريا يدي با لا تتريا وهي waa dusha kasaran oo sajin oo dusheeda wayda waqtiga alaardoo dholkee muddo la ziyadiyo oo waa alqad ay soo toorto ma fiha wixii gudeeda ku jira oo ta khalad ay faaruq noqoto wixii dad ku aasna wixii ku jiray hoosteedo odan bay soo saareyst marka wax dhaxeedo iyo gudeeda ku jira maray wa alayh subhanahu soo toorto wa dholkee fiha wixii dhaxeedo ahaan oo wa وحق وحق لها أن تسمع وتضيع وحقه وواجبك وإلهها يحق لإلهي إن إلهي نتيم قشور أضناطع مركز أنت على قامة القيامة والتصبح حارض مركزان نقضون قيام ذي وين نعرض سو أنت قيامة رجع لإنا والله كتابك سبحانه وتعالى أنت كما والرمي قال لبيفين مركز حارضها سن سبع نقضان قيام ذي الشيقي أنت لينكوا والرمي ورد يا أيها الإنسان إنسان كانوا إنك أذوق كادحن والددالي أوض نبون إله ربك ربك يا حقي ساد والددالي أوض نبون كادحن ددال فملاقيه مركز إلهي لك المسلم قال إيه اسلام متكوا دوني هالنغضي عمل خيرها أي شر متكوا دوني هالصمي روح والبوح وكدح جدا كدحي وعمل آذياده أدق بروح والبهي رعنا وحو الصمينا إيه عمل إلهي أدويني way la jiraa leeyahay oo jannada ku galay qofna waxa sameeyay amal Ilaahay ka fogeynay oo Ilaahay u qaraysay oo naar ku galayoo marka mar lay wad kaadixba tahay Allaah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxaad ku dadaalayso aad sameeyayso han noqdo Ilaahay إنك أذوك كالدهن وعمل فالي عمل عرق بثمين إله رب كرب يحيز كدهن عمل فارو في ملاقيه مركزت لق كل ميساء إلهي سبحانه وتعالى فملاقيه عمل كله لق كل ميساء والغفرة سردميرك فأما من روحي وثي الله سيو كتابه كتابك كأعماش سلو قري بيمينه جعنت ملك فسوف تبدن به يحاسب ولا حساب ياء حسابا حساب يسير سالم حساب فض بالحساب في كتاب كيس ميكة لغسية أهل الجنة على سبحانه وتعالى حساب آدي آدي آدي سهلًا بلى حسابي وينقليه ونقن إلى ونقن. أهل غير كيس حجي سمر كل حسابه يا مسرور الحلو يمد لك فرقيب آل كيس الجنة لقى أوره كوي قدمك أجيبنا أهل الجنة بوحقه ده آدي ييجي جوري كيس الجنة ديسي يسوى أفر كتابي إن ظننته أن ملاقن حسابي فهو ساس سا هو حالة ديسي أي النقي وأما من رغي هو تيالسي كتابه كتاب كأعماش الله قري أعماش الله قري ولاع ذه إهانة ضرت السو حاجة وسجى لا جانت به على قصني نورك الضوي سرحي فصف ذب دمبو يدعو ويرن صبورا هو وانهوي وأما من كتابه ب فيقول يا ليتني لم كتابي ولا مدر المال حسابي يا ليتها كانت القاضي ما أغني عني مالي علك عن سردني خذوفه إلا الله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 في أهري إيل كيس الله يسأذنك كي مسرورا مت سكفر حسنا إن هو سو ذن لو الحم ملينج الله يحورنا اللسوعي اللين إن اللسوعي اللين أبو مرينا أمرين جي واله سبحانه وتعالى بلا إن اللسوعي نسكت له إن رب وربجي كان وحابي سق بصيرا مت أجو أركي, أركي يو إلى يو أركي يوحو السميري إلى يو وجا سبحانه وتعالى شاف قاسم كلار والليلة هابين كان كلار وما وسقى يوحى قل ميمركو هابين كي ما الدوحة هابين كالحق جارنا ومفية ومخلوق قارن هابين كي يوحى مخلوق قارن فلاقسمه واندار بالشفق جدود كان كلارن ما كان على الجود كذا كذا بيجي والشفق والليلة هابين كان كلارن يا وما وسقى habeenku waxa uu kulmiyay wal qamr dayahan ku dhaaran idaa ta sa qamrku kaamil noqdo oo waa afar tahnaad ka Insan kio, vuotta märi sahhalat, halat kuten mäisä. Vuotta nuo uusi, vuotta märi. Kauri vuotta kääri saa, vuotta siitä lähesi kyämä teräs. Vuotta Eli, inta saa vuotta kussa vuotta tevi juo. Jooa, vietti التركبون واتكر يسان واتمر يسان طبقة حاله عن طبقة حاله كسر بعض الطبقات حالك فما الله محادثك قصة نارية لا يؤمنوا إله إلا من, من الله محادثك إيمانك وديد وتعالى عن إله الروماشين وإذا القرآن مركل الآخرة عليهم القرآن والقرآن كمركل الغد الآخرة لا يسجدون محيو السجود محي إليه محي الله وسجود إليه مرها قرانك الغد الآخر وقرانك وإلهي هو إلهي إلهي سبحانه وتعالى فما اللهم لا يؤمنون مع أسر النظر وكل دعاية وحالة لا يؤمنون إلهي إلهي إلهي وإذا قرأ ملك الأخيرة عليهم قرآن عليهم دشر ضع القرآن ولا يسجدون بحق السجدين بل أن يسجدون الذين كفروا ويكذبون القرآن ويبينون سجدون ويبينون ينبو الله سبحانه وتعالى والله إلهينا أعلموا ووقيها بما ينعون وحاق قرنا روح البوحة وقرصنا إني يدك كويس، حبتك كويس إلهي وأمي، والله عالم بما يدعون وحي قريني، فبشرهم وقول بشارة، بعذاب عذاب وعلي من حنون بلن، إلا الذين كوي مويين عمن إلهي، يا رسول يا صلى الله ورسلاه، يا كتابك الرومي، وعملوا صالحات أعماله ونكسن سمي، لهم حيرين أجره غير ممنون أنلقون جنة ليهم أجر كان يقولون وجن، والسماء ذات البروج، وما كي يقدنا والسماء يبقي الله يري، ذات البروج حتى وصاحب ذات البروج قرياء وصاحب كذا واحد كوه ما له يدجمه لا والله والله قفصه ذات البروج والسماء السماء ديمان كل رات ذات البروج منازشة وصاحبها واليوم مال الله يوهق يا مطر والشاهد يوم كالجمعة إن كل رات ومشهود يوم عرف ساسا مخسرين تقول الحديث كصغناوي شاهد ويوم الجمعة مشهود يوم عرف inta san kooddartay jawaabti waxa weey qotila walaal aaday ashaabul hudud kuig godad ka saaxibada u haaw ashaabul hudud bal ah hayay hayna si inta ku fasaareen wa ku rasuul ku hadii dheer oo saxiix uu imaam muslim wari oo ku warama waa abidha oo maljog markaas wuxuu ula hadlay ninka soo ilaahay ku xirnay saahir bu sameeyay saahir hawool saahirki wax markuu weynaaday waxuu wiil aan ku baro aanu wan dhimanayaa kan saahir wiilbu u kana aqal badan wiil kaba saahirki wax ka balan jiray markaas waxa dhaxdha ahaa saahirka yuu guriga dhex haysa ninki rayibka ninki wax مركز سؤال شايجيني كرهيب كايوحات رهالة أباي ويدا بيسوده هي خير كاس وكبرنج جري رسول صل الله ورسول ما له ما له كم هذا بحوي يد ويساو وضد يسمى له دابد دابد ده هي ساحر كقاضي قاضو إلهي الجعلي مركز صدقان توقع توعيله هذا رهيب كج عشا إلى أولي رأو أولي ومح مكال عده كنا وح وكبرته كان وح إله بحش الله عليه وسلم كت توراي مركز لا به أفرمي هو جا إذا إنه نن ما نت مركز هذا منطقة آخر بضنة وعلو امتحان الله عليه وسلم كي أياه لقبتي waxaa ma inta ka riseen ee wiilki wuxuu ilaahay subhaanahu wa ta'aala siiyay wiilkaas oo ruux kasta oo xanuun qaba oo u dacay inuu bogsado ninkii bogsarkaa markan in dhala oo la fariisay wiil wiil rasul sallallahu alayhi la ciqaabay la ciqaabay la ciqaabay ka noqdiintaa diba la yiri wiilkii wuu toosay wiilkii wuu ninkii waa la dilay wiilkii ba la dad ma inta aya wuxuu yiri wii Rasul sallallahu alayhi wa sallam oo yiri waynaa tooraa Allah kum finiibimaashi iyagii wixii wadaayoo dhan doontii baa la gadoontaa way dhanteen isagoono bad dib ilaahay uga dhageysan maxaanu wa taala barri oo uujeeymi waraa oo dadkan ku الله <سؤال> ilaahay baa kaafay waa kala u dhiyo wii Rasul sallallahu alayhi wa sallam oo yiri boorta ugu مركز عرب فكوي يمدني كرتينا أمر كه قاع تموين هو أي أيه خير الضم تد كل وضخم يسقونه وبلاد يدير تودن توه حر وعش شايدا كراسوا ما يش فلاره كل جيران كبعدي وحاتر بسم الله رب الغلام هل كاس أو بسم الله رب الغلام فلرت على وق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 ruuxi kan noqdo weyn halka ku goro rasuulullaahi xad dadka oo dhan kama noqonay wa lagu goray wa lagu goray wa lagu goray wa lagu goray illa wi rasuul ko la keenay haween ilmo yar wadaato ilmi ay markaa u baqdoysa u feeraysay wiilki yaraa iyo markaas ilmi yaraa ilahay ka day wuxuu yahay xaq wad ku taagan tahay dabka galb siray dadka ku gashay markaa kuwaas wiilahi soma ay rasuul ka yaraa lagu waramay weeyay kuwan pitkäa ja sahiep kaikkein ammujoria ja sahiep kaikin. Van kullar, voi jumi muogudu marinkilla isuja, voi voi qiamaa, voi shaheedi jumi kajjumaga, voi mushudi jumi arafa. Van kullar tyyi voi laama almadoa على ما يفعلون روحه يقص ما ين يان بالمؤمن بشود الصحادين محي قدك يذبك قد الفردان دتك إسلام كواحد القصة ما يداون يو إلهي وحيد سبحانه وتعالى ومن نقوم ما ين عبائن دتك إسلام كيل الجب يو عب ملاهن دم ملاهن وما ين كده بعدين وما ين كعابين وما ين كضدر بالله إلهي نار ما من عببا إلهي روح ما يلاه جأ وري ااا وح رر من عب ألا بفيه وما نقوم ما ينأ كائن كير ما ينأ كعباين منهم ذكى إلا أن يؤمن بالله إلهنا ربياً وله الحميد إلهي سبحانه وتعالى ما هات صناعا الذي إلهي إنا ربيا من عب كلايو وح كلا كائن له إلهي إسقلاها ملك السموات السماوات كملك واد والأرض دارك والله على كل شيء شيء والبشهيد إلهي حاضر بويه سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا رقم يدمر ثم اللم يطوب إن الذين قوي فتنوا جبي المؤمنين رجع مؤمنين والمؤمنات يا دمر خمؤمناتك قوي ثم لم يا توبة أن توبت كين فلهم حيلين عذاب الجهنم جهنم عذب كذلين ولهما حيلين عذاب الحريق عذب جو إياك نسأل اللو جدنا يا وبرد تان عذب إنك تدمني هذين التوبات iyo dadkii islaamka ka sa الله wa alle leeyo wartaawad keen inna هو aamunu kuw ilaahi iyo nabigiisa iyo kitaabkiisa rumeyo wa aamilo saaliha aamashaa saaliha hanal leeyo allahum haylihi jannatu nadayd doonay dibaha halkul ma adunka saalooga calaabe maxad tagarba nafta k rabahay adunkan ka tagay wa ka meesha rasmi gaweeyo allahum haylihin jannatu بي يعني كنوا كنوا خمره بهاس ذلك ذلك كالفوز واللبان الكبير وين روح الليباناي وروح الالهي سبحانه وتعالى جنات إن ان بصر ربك ربك قوي شديد ويدرن الالهي روح عقابه او قبطه سي درن بو الالهي الله سبحانه وتعالى إنه الهي هو الهي يبدو سغان مخلوقه بلاوي ويعيد سغان سويلين دون وهو الغفور الهي وامدك الذنوب ذا الودود اللي روحه ما من كاد جعله واحد اضطر يساله إلهي ماله حضنا مركز إلهي الروميس وإلهي الطاعث وإلهي جعله سبحانه وتعالى ودود وجعل كان وريبا وقبيضا آت مصدق ما منين توجعله هيو ذل عرش إلهي وكان عرشه والسحاب كعرش المجد إقيمه حضنا الشرف تضنا قروح تضنا وين كبن فعالم وصل ما يبنى إلهي اللي وحضوط دونه وحضوط دونه إلهي إله ما يريد وحودوني وحودضانه إلهي وصل ما يحارثها كنقول إلهي حاول مكوي حد يثير ما ورق هذا قالت يبل لهن جبي ولاه كوه هرمعشة مرة بين مرة هذا إلها أتوت كان هالآثار مكوي حدث الجنود عيدا ما ذي ورقو فرعون فرعون فرعون يضط تربا أذي أو تربا بأهالي نمن كأي ماشي بين ورقو ذي سما ذي هيل مبالي عيدا ما رص فرعون يثيمود بل الذين كفروا كوا قالوا في تجذيب بين ببكل حجرا وقوة ورود ضوض بهية في تجذيب إلهي الرسول كذي كتاب كذي بيننا يصدق واي بيني أنا كوعلاقتنا كده والله وإلهنا من وراهم حريره ضيئن عورا محيض وكاوي ما راي وبعرا مل عقابته إلهي يا كبح سنكر سبحانه وتعالى رواه إلهي ضنين وقفتم يا بح سنكر ورو أفرت الجهل لقمة والله وإلهنا من وراهم حريره ومحيض وكاوي بل قرآن كان إين لبيني إسكرب وملد بيني هو يسوى قرآن وياه مجيدا وقيمته بدل شرف بدل عظيم هادي يادوين في اللوحين بقصويني هاي قرآن كان محفوظ لإلالي سائر كتاب كان هدا أنا هيسأله مصحف وقصويني ساق ساسو قرآن محفوظ وقصويني هيواليس مهان وتعال بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسرد يدهن مكيها والسماء السماء مع قرآن والطارق حدقان قرآن طارق وحال الله لغد عليه وح كستهبين كي ما دو حد كان حد كان أقوله يوجد مال مية لارقام يهبين والسماء السماء ده من كل دارتي وطارق حد كان كل دارتي وما أدراك محاك وشيء ما طارق ودارق وحيه النجم واحد جا الثاقب أو إف أو شيدانك دليرية بس صح لاي و النجم ويا الثاقب أو إن كل نفس ما كل نفس نف كل جد مأهان لما إلا إن تني ما بال نافية إن كل نفس ما كل نفس نف مجترته لما إلا هديته عليها وحاضش هذا حافظ ملك إلى علينا لما نروح والبيير يوي ملاك بإلالنا كوه كا إلى علينا يا شياطين تئيئس وحي له وسبحانه وتعالى كوفس حين عدن marku ilaahay ruuhan wax u qaddaroo malag hal dilay waxa ku dhace dhagaha ha kale malag ba ku ilaalinay wa samaa wa dar wama إن كله إن كله إن كله كله نف كل نفس انت حسبت كل نفس ما كل نفس النفس كل نفس لما إلا هدينا في جفت عليها وحادثه حافد المره إلى الان فلينظر حفير الانسان وإنسان مما خلقه وخلقوا والروح ما ولد بسو نقوم خله ما قرحسن علي لدهو عمر لدهو عثمان لدهو عبد الله لدهو فلان له فلان له بعد هاي ساسد أقرح سنت هاي وحباط اليد هاي مقع ببط اليد هاي مال ببط اليد هاي وكاجر كاسة اليد هاي ساسة هاي حاجة ترتقى بورنتي الإنسان من ما خلق إنسان كهافي أول حاجة أول خلق أول أوره من ما ينبي حاجة دقيق سببه بيسببه بالغاب يخرج وحبياه سكسر in bayn sulbii dawar iyo watarayb labada ka soo kala baxay sulbii goo raag biyood ba dawar ka soo bartaybnaa labada naaso dhexooday haweenka biyooda ka soo labada biyoo isoo yimid oo halkaan rahimkiisu ugu tagay ay ilaahay ka sida tahay markaas ilaahay garan laado u caasinays oo shaytan raacis xulqaminn من بين السلط بضرب كي هو ترى إيه كسر كرب بحيم ترى إيه أو عداء مسدي له حاوط كلا لفها كي الله وضعنا صدقه وضع هي السلط بقال كذا كسر بحيم إنه إلهي على رجعيه إنسان كي ووحى كأوري إنه مر لو تسوعي لا قادر وهوود يومه ما لين بل تسوعي الإنسان كي طب لا لا حتى وحي كوقرصونة أيام ماني كبنان وح كوسون ما له أسرة، طب لا مال أنت لا يمتحانه وبنان كل من قوة حوج وحيس كجعلي، ولا ناسين عدوه يلسه ويسو الجرم التنمر لا من نمله، هذا مري، أد إله ذكيعلي سعاقب واك الصمر يوم يفر المر ومين أخي وأمي وأبي wa ko helen male adiga nuu xog malee subhanahu wa ta'ala marka si ilaahay subhanahu wa ta'ala uu calabka cidka difaaci karta adunaa iska difaaci kan cid ka heelanaynaa jinni si aad ugu badbaado ilaahay aati waxa subhanahu ilaahay ka abuuray saas rabi ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay marku tago muddo maqraada buu ilaahi soo celinay subhaan hadu hada joogto noqdo dibbu kheeri iska socdoon ka waro wali kale والارض دلوك من كل ذا تسدع النبات والصاحب كايدو انتيد الله عزه النبات وكسر دلنا ييه إنه جوابتي قول وهذا لو فصل وح كلا صار حق يبادل كلا صار حلاشي حرامته كلا صار جنة ذي إنه ولا قول فصل وهذا وح وما هو ماها بز بالهزلي كفته وح قرآن كل حرف كفتنا كمجد إنهم قالوا يكيد القرآن كويذكر يعني كيد لا دعى أناي دميان بهم القرآن كترتره هل كأكو يستعف رسول صلى الله عليه وسلم كويذكر يعني القرآن كويذكر وأكيد كيد أننا فما هي السج الكافرين قالوا أمهلهم رؤية وحي السو وحي السو بعالي سبحانه وتعالى والله أعلم